الموقع الرسمي لفضلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم, لكم, المادة يقدم لكم هذه المدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ الشرح من كنا؟ أين كنا وقفنا؟ باب قصص الصلاة صفر. باب قصص الصلاة دي صفر. اقرأ. الحمد لله الله وسلم على باب قصر الصلاة في السفر الحديث التاسع والتاسع والعشرون بعد الماء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك طيب هذا الحديث يحدث عن القصر في السفر، وأما الحديث الفائت، حديث ابن عباس، كان يحدث عن الجمع في الجنوب، في السفر، وقد أضفنا إلى الجمع في السفر الجمع في غيره، وعن أسباب الجمع، القصر في السفر، ال. راح العمدة لولا حظت قال يخرج من الحديث مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر الى رقعتين وهذا فيه نظر مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر ال هذا فيه نظر لماذا فيه نظر لان كلمة مشروعية كلمة ضعيفة فالسفر حكم حكم قصر الصلاة في السفر إما سنة وإما واجب والوجوب أرجح قلنا شنو لا حكم مشروعيا على الجواز لا الأمر أعلى من كذا عند الأحناف والظاهرية القصر في السفر واجب بل عند الظاهرية من صلى في السفر مثما بطلت صلاته ولا صلاة له وقولهم بالوجوب ليس بعيد لحديث عائشة في الصحيحين قال قالت فرضت الصلاة رفعتين رفعتين ثم جعلت صلاة السفر رفعتين وصلاة الحضر أربعا فقولها جعلت وفرضت دل على أن من صلى في السفر الظهر هو مسافر كمن صلى الظهر وهو مقيم ستا ما حكم من الظهر سترة عادة باطل ما باطلة عندهم كذلك السلباتلة عند الظاهريه لكن عند الظاهريه والاحناف القول بال... بالوجوب وهذا الذي أذهب إليه القول بشهر بالوجوب لأدلة كثيرة لا أريد أن, أن اشوش عليكم بكثرة الأدلة لكن أعطيكم الأش... الأمور الغيسية وعند الجمهور من هم الجمهور باقل... من يعني حيثون من هم الشافعية والمالفية والحنابلة الأحناف مخرص قالوا بالوجوب الجمهور قال بالسنيه والاستحباب أي وفيه في جمه عندك شيء طيب إذن قل لئنه حكم صلاة حكم القصر في السفر الإنسان سافر عرفت يقسر ولا ما يقسر يقسر ولا ما يقسر طيب يقسر وجوبا ام استحبابا ها؟ عند الجمهور استحباباً. استحبابا وعند شنو وعند الأحناف شنو؟ وجوبا وهو شنو الراجح طيب نناقش نعم اختيار متميز الوجود نعم أيضا طيب ااا مسافة القصر المسافة نعم ااا مسافة القصر يعني المسافة التي إذا سافرها الإنسان يقصر فيها كم واحد وعشرين نعم كم طيب في المسألة ثلاثة أخوال أنا أحطيك الأخوال وأحطيك الراجع القول الأول قول الجمهور القول الأول قول من الجمهور من هم الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة هنا المالكية والشافعية والحنابلة قالوا القصر ستة عشر فرسخه الفرسخ مقياس من المقاييس والفرسخ الواحد يساوي اربعه اميال يعني كم ميل تمنيه واربعين ميل لانه ستاشر فرسخ الفرسخ الواحد يساوي كم اربعه اميال معناها عدد الاميال كم انتم ما تعرفوا الرياضيات ولا شكرا 4 في 16 بكم؟ 64. 64, 64 64 64 64 64 شنو؟ مين قالوا وبالكيلومترات عندهم 85 تيلو 5 وكم؟ وثمانين كيلو. كيلو هذا قول من قول الشفاية والأحناف قول الجمهور, قول الجمهور. أن مسافة القصري خمسة وتمانين كيلو. كيلو أو أربعة وستين شنو ميل ميل وهذا قول ابن عمر وابن عباس من الصحابة والحسن البصري والزهري من التابعين عرفتم نعم والليف بن سعد أيضا هذا قول أو لا اذا القول الأول عند رسولة المنجس القول الأول مسافة القصر كم؟ مسافة خمسة تمامين وهو قول من؟ قول الجمهور من الجمهور؟ الشافعية والحنابلة والمالكية القول الثاني هو قول الأحناف قالوا مسافة القصر ليست بالاميال؟ إنما مسيرة ثلاثة أيام بالإبل فإذا سار يوم بالإبل لا يخصر يومين بالإبل لا يخسر أما إذا سار ثلاثة أيام بالإبل فما فوق يخسر هذا قبل ما قول شنو أحنا قول الأحناف القول الثاني هو القول القائل بأن السفر لم يأتي في الشرع لا في القرآن ولا في السنة تحديده بمسافة إنما السفر مرجعه إلى العرف فما الناس أن يكون سفرا فهو سفر ما حمل له الزاد وودع له الأهل وفورق فيه البنيان والعمران وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد أخذ هذا من قتادة ابن دعامه السدوسي وهذا قوله يعني القتادة والحسن البصري لأن الحسن البصري قولان في القول بالتحديد والقول بعدم التحديد والراجح أن كل النصوص التي غرضت في القرآن والسنة إنما هي عامة ما حدث إن كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم ما قال مسافه كذا ولا كذا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام حتى هذا الحديث قال حبث المسلم فكان لا يزيد في السفر هل حسب ماذا بيشترع تحديد مسافه فاذا المسافه انما وضعها الفقهاء اقصد الاقوال بعد القول الاخير هو القول الأول قول الجمهور لأنه مأخوذ من الصحابة أما غير كذا فالقول الراجح هو قول شيخ الإسلام أن السفر مرجعه إلى العرف أن السفر مرجعه عرفة. واضح يا أخي فيمت هذا كلام فيمت السفر السوق يحددون يقول إذا سافرت مسافر كذا بالفعل المتحدة يعني تقصر يقول لا أي مسافة تسافر تعتبر سفر اجل أنت, انت تقصر طبعا باتفاق الفقهاء يقصر القاصر في سفره بمفارقه البنيان يعني انت بدات السفر وخلاص المباني غابت ممكن طوال تبدا القصر يعني لسبب بالضروري ان تصل المسافه عرفت انما اذا كنت قاصد مسافه اكبر مثلا تقصد ميه كيلومتر لكن لكنك فارقت البنيان بثلاثة كيلومترات طوال تقصر ما في شيء وكذلك في قصر السفر نقول من صلى وهو مسافر مع امام مقيم يتم من صلى وهو اسمه مسافر مع إمام مقيم شنو يتب حديث ابن عباس في صحيح مسلم ان هذا من الس أن هذه السنه عرفتك انت اذا مسافر تصلي مع من مع الإمام تتم اما اذا صليت وحدك او صليت اماما وهذا من مقدمات الوجود اذا صليت اماما لا تراعي حال المأمومين انما تخسرون في المهم كما صعد عليه الحسن والسلام وكما فعل عباس بن يقول الامام وهو مسافر السلام عليكم فان قوم سفر داخل الصلاه ثم يقول السلام عليكم من خلفه يقوم ويصيم وياتي بالركعتين للبقيتين يعني انا حتى الان اذا قدموني صلاه الظهر وقصرت لاني مسافر بقية الناس يتم أما إذا صليت مأموما هكذا قال ابن عباس وفعل ابن عباس أن, هذا أن هذه هي السنة واضح طيب مدة القصر مدة القصر لا مدة القصر مدة السفر التي يقصر فيه يعني إذا إذا إذا إذا حددت كم وبقيت كم يعني طلع طيب شخص قال أنا أتيت أو مسافر من هنا إلى منطقة أخرى قولت وسوف أنقذ فيها شهر يقصر أو لا يقصر خاف كيوس كلام كنا من فوقه أتريد ترجمة <تصفيق> هو طيب هذه المسألة فيها أحد عشر قول <تصفيق> مدة المدة التي يخسر بها المسافر ووو و... مدة المكسب التي يخسر بها المسافر فيها كم قول؟ ثلاثة قول أحد عشر قول قوّاصتها أربعة أقوال قوّاصتها هذه أنا أبقى أبقى أبقى. قول الجمهور من المالكيين والسافعين والحنابلة ان من اقام اربعه ايام فما فوق متب ولا يقصر انما القصر في كبه في اربعه ايام اشنو واقل ولا يحسب يوم الدخول ويوم الخروج عندهم هذا قول من قول الدخول اذا القول الاول في المساله هو شنو من أقام أربعة أيام فما فوق شنو يتم ومن أقام أربعة أيام فما أقل يخسر بغير يوم الدخول والخروج واضح طيب هذا قبل شنو قول الجهور. قول الجهور القول الثاني قول الأحناف أن من أقام خمسة عشر يوما فما فوق يتم وما اقل يقصر يعني عند الأحناف إذا أنا جيت من السودان قلت أقيم في الدوحة أسبوعين أقصر ولا ما أقصر أقصر, أقصر لأن أسبوعين أقل من كم؟ من عشر يوم. من خمسة عشر يوم؟ يوم لكن إذا قلت أقيم في الدوحة ثلاثة أسابيع لا أقصر عدما عند الأحناف القول الرابع قول من حذن الثالث قول من وهو من أقام عشرون يوما يقصف ثم ما زاد على العشرين يتل ابن عزم يقول يقصد عشرين لأن المسلم أقام بيتبوك عشرين وهذا وهدفت أبي داود كان يقصف الصمت فقال يقيم عشرين ثم ما زاد شنو على العشرين شنو يتب القول الرابع وهو القول الراجح 15 عشر يوما ولكن يحسبون يوم الدخول ويوم الخروج كله محسوب صحيح دعا الذين من من الجمهور هم المالكية طيب القول الرابع أنه يقصر أبدا ما دام مسافرا أنه يقصر شنو ابدا ما دام اسمه مسافر وهو اختيار متيميا قول متيميا وقال به قلده الحسن برضو وقتاده السدوسي وهذا هو الراجح الراجح ان المسافر يخسر حكم ابدا وان الثالث التحديد لم يرد بل ما ورد في السنه اكثر وما ورد ليس على سبيل التحديد يعني مثلا مكس بسدد في, في مكة تسعة عشر يوما يخسر الصلاة ومكس بتبوكي عشرون يوما يخسر الصلاة ليس معناها الحد الأعلى عشرين لكنه مكس كم عشرين فلو مكس أكثر من هذا أرضى مجنوب لا قصر فإذا قول الراجح في المسألة شنو هو شنو لا يخسر. لا لا لا لا لا. يخسر أبدا ما دام مسافراء عرفتم؟ طيب يلا اقرأ الحديث التي بعدها باب الجمعة الحديث الثلاثون بعد الماء عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجل أن رجالا تماروا في سبحان سبعين أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو فقال سهل من طرفاء الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ صلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل قهصرا طيب حديث سهل بن سعد الساعدي سهل بن سعد الساعدي مدني يوم أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان عمره خمس عشرة سنة يعتبر آخر من مات من الصحابة بالمدينة مات وعمره مئة عام سنة إحدى وتسعين هجرية هذا من؟ هذا من؟ سهل بن سعرسن السعر هذه ترجمه الراوي طيب الحديث أن السابعين تناقشوا فيه من بل ربسة لو من أي نوع من أنواع الخشب فأخبرهم سهل لأنه كان من الصحابة أنه كان من طرفاء الغابة هو نوع من أنواع شنو؟ شجر. نوع من أنواع شنو؟ ثم قام يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغريب شيء. قال باب الجمعة لاحظ معي علي. شنو؟ الجمعة. الجمعة. ثم حدث هذا الحديث ولا علاقة تلفه بالجمعة. نقرأ الحديث من طرفاء الغابة قام قرأت النبي صلى قام فكبر فكبر الناس ورأه هو على المنبر. ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجل في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من أخر صلاتي ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما طلعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي الضر فصل عليها ثم كبر ثم رفعه عليها ثم نزل القهقرة قوله من نعم يعني الرابط الوحيد بين باب الجمعة وحديث سهلي هو شو المنبر واضح المنبر طيب آه. هذا الحديث فيه فائدة وهي أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطل الصلاة جواز الحركه اليسيرة في الصلاة كيف أن يرسل المنبر فوق عرفت فكبر وركع وقال من الركوع لما أراد أن يسجد نزل هو تجهدا إلى القبلة والصحابة كلهم إلى القبلة والصحابة لا يصلونه ولكنه هو الذي يصلي وما كان يمجمع هذا يعني ما بالضرور يكون يمجمع لكن يرتفع في مكان عالي من أجل أن من أجل أن يراه جميعا ثم نزل بظهره القهقر معناها على عشو بالخلف وسجد في الأرض وقام وسجد وقام في الركعه الثانية تقدم خطوات إلى المنبر وصعد المنبر وهما ذا في صلى بهم هذه الصلاة قال من أجل أشنو. تعلم أن تعلموا صلاتي عرفته ففيه جواز الحركة أشنو اليسير وأين الحركة الصعود, والنزول. الصعود يرجع خطوات ويصعد المنبر شنو خطوات بل المنبر على درجات يصعد هذه الدرجات ويا محمد. ساكن بعيد يا محمد، ساكن بعيد، ولا أخذ نوم نمت؟ فايز راس. إذن فيه جواز له؟ الحركة المثيرة. الحركة المثيرة لمس لسلوك الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه في مكان أعلى من المأمومين لكن هذا نقول للتعليق يجوز. بالتعليم شنو؟ يجوز وصلاة الإنسان أمام الناس ليعلمهم ليس في هذا منافات للإخلاف أيضا هذا مما يستفاد من هذا شنو؟ الحديث اقرأ الحديث الذي بعده الحديث الحادي, الحادي والثلاثون بعد الماء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل جميل الآن الحمد لله هذه الاحاديث كلها مرتبطه بموضوع واحد وصغيرة وذلك سنمر عليها سريعا أنا أرسل من جاء منكم الجمعة فليختفل يوم الجمعة في يوم عظيم يسمع هذا الكلام من القيم أجل الأيام عند الله على الإطلاق يوم الجمعة بل حديث في السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام افضل الصلاه أفضلوا الصلاة, أفضل الصلاة. صلاة الفجر من يوم الجمعة ولذلك تقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة صور مخصوصة في شنو؟ السجدة وشنو؟ والإنسان بعض الناس قال تقرأ السجدة والإنسان لأجل السجدة تكلم غير صحيح لماذا لأجل السجدة؟ في الصورة الإنسان فيها ما فيها وهذا الصور الوحيدة في قولة الفاسجدة السجدة؟ إنما تقرأ يقرأ بالإنسان والسجدة لأنهما يذكران ببدء بال... الخلق ويوم الجمعة بداته الخلق أو خلق فيه آدم بالذات بدء خلق الإنسان ذلك في, في, في الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سبيعا بصيرا وهناك في السجدة حدث الله عزوجل أنه بدأ أخل، أنه بدأ أخل، قد الإنسان من طين ثم جعل نفسه من سلالة من ماء، نهيز ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السطح والأفكار والأثقلة لعلكم تشكرون. خليل. ثم تحدث بال بالبداية والنهاية. سورة سجدة حديث عن القيامة، وسورة ال ال ال الإنسان في حديث عن شروق، عن القيامة والنهايات الجنة والنار. عرفت؟ بها كذا. ويذكر الانسان بهذه المعاني الجامعه في يوم الجمعه يقول ابن القيم في كتابه جناء الافهام قال الجمعه سيد الايام صح وصحه ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سيد الانام ولذلك يكثر في يكثر سيد يكثر ذكر سيد الالم في سيد الايام لأنه قال ألا إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأثروا فيه من الصلاة عائلة شنو؟ من الصلاة لماذا يوم الجمعة بذلك؟ لأن يوم الجمعة سيد ورسول الله سيد صلى الله عليه وسلم عرفتم؟ فاليوم الجمعة يوم فاضل أنه سأل قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل طيب نبدأ نقول حكم وصل الجمعة حكم وصل الجمعة يا المنجسة حكمه من الجمعة الإنسان يوم من الجمعة يختفل حكمه سنة طيب ايوه قولان واجب وسنه واجب واجب عند الحناجل مستحب سنة طيب خلاص. سمعنا قولكم. نقول اسمعوا قولي يا الله وسط الجمعه عند الائمه الاربعه تقريبا وان كان للشافعيه قولان انه سنه فقول المالكيه والحنابله والاحناف وقول من هذا الامام الشافعي قولان قول يقول بشنو بالسنيه وقول يقول بشنو بالوجوب والقول الثاني هو قول الظاهريه هو اختيار ابن القيم رحمه الله في الذات حتى قال ابن القيم مقولة لطيفة قال وجوب غسل الجمعة أقوى من وجوب الوثف والاحتمالات التي والتأويلات والاحتمالات التي تعارض الوجوب ليست ناهضة ليست شنو ناهضة فنقول شنو غسل الجمعة حقب شنو واجب بل الصحيحين غسل الجمعة واجب على كل محتلم رواه البخاري مسلم ثاني في كلام؟ قال عليه الصلاه والسلام صلاه الجمعه تجمع واجب بقيه التاويلات ليست بشنو دون هذا وقلنا صلاه الجمعه واجب على من على المحتلم واجب على من على المختلم الذي بلغ الحلومه طيب هذا الامر اول صلاه الجمعه واجب على كل محتلم ولو لم يأتي الجمعة مثلا عند النساء كثر ما يأتي الجمعة هل يجب عليهن غسل الجمعة أم أنه يجب على من يأتي المسجد قول الظاهريه أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم ولو كانت المرأة في بيتها حتى الجمعة ما واجب علىنا الجمعة واجب على المرأة ولا ما واجبة ما واجبة تغتسل ومن ومن صلى الجمعة بغير غسل عند الظاهرية فيغتسل بعد الجمعة ولكنه قول ضعيف لماذا لقول علي اخترع صن صن إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة إذا أراد معناها هي لمن شنو لمن أراد يأتي أما بمثيمه يقول غسل الجمعة واجب على من كان له ريع أو عرق وأراد أن يأتي المسجد عرفتم؟ يلا الحديث الذي بعده الحديث الثاني بعد الماء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال اصليت يا فلان؟ قال لا قال قم فرك ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين طيب يخطب النبي صلى الله عليه وسلم جاء أرضونا بيخطب حكم الخطبة حكم خطبة الجمعة رقم من كنس المنذر خطبة الجمعة واجبة المستحبة رقم من كنس خد خطبة الجمعة واجبة طيب خطبة الجمعة واجبة ما في دال شك خطبه 23 واجبة عرفتها ايوه يا اخي نعم شنو ياتي بعد خطبه ياتي بعد خطبه طيب ماله ما حكمه قصر وياسم لا شك انه ياسم اذا كان مفرطا آه لكنه يمكن أن يصلي مع الإمام ركعتين عرفت؟ بحديث عائشة عند الدار القطني في السنن عرفتك يصلي مع الإمام شنو؟ ركعتين ومن وجد الإمام قد صلى ركعة وبقيت ركعة يصلي مع الإمام يتم بركعة واحد لأنه ما زال يصلي الجمعة عرفت؟ أيها المدير هل تعتبر لو صلى الجمعة؟ من حيث الإجزاء أجزأت بمعنى يعني لا يصنع خلاص يعتبر أدرك الجمعة الحديثي عائشة عند دار قطن وهو من ادرك من صلاة الجمعة ركعه فقد أدرك الجمعة لكن من حيث يأثم يأثم لأنه يعني كما تمر علينا الملائكة بعد صعود الإمام المنبر تصوشن الصحف صلاة فلا يبتدئ من جملة من له اجر عند الله عرفت ولكنهم من حيث اذا نعم يا عبد الرحمن اسمك عبد الرحمن م. ايوه عبد الرحمن طيب ما هذا هو الحديث <تصفيق> الاستاذ قال لو واحد دخل المسجد والإمام يخطب يصلي تحت المذل ولا يصلي نقول الاذان لازم والاذان يقدم أدام الجمعة يؤذن، طيب إذا كان من الجمعة يؤذن هذا سؤال مهم برضو اجبنا عليه أعين نعم لكن يمكن هو ما, ما حد، طيب أجيبوه بما اجبنا عليه واحد يكلمه كلمه الشيخ نعم حتى لا تفوت القبة ويصلي أما إذا ذخل قبل صلاه أخرى الجمع او لا ايجمع بين الاجرين او عرفت طيب اذا قلنا حكم الخطب شنو مواجهد. الوجود اذا طيب دخل والامام على المنبر يصلي تحية المسجد او لا يصلي عند المالكية والاحناف لا يصلي وعند الشافعية والحنابلة يصلي والراجح يصلي لماذا يصلي لامر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حجدا هذا الحديث واضح جدا أن الجسر اللي يصلي فقال أصليت يا فلان وهو كان السليك الغطفاني مدر يصمى السليك الغطفاني فقال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين وطبعا يجوز الكلام بين الإمام وبين المأموم في الخوف في الجمعة أما أي كلام بين المامومين في أثناء الخطبه لا يجوز لأنه من قال لأخيه إن صد فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له نعم يلا الحديث الذي بعده الحديث الثالث والثلاثون بعد الماء عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الخطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس طيب وهو قائم يخطب خطبتين واضح جدا أن الجمعة شنو خطبتين وهذا معروف لنجيكم جميع الصحة أنا ما صح ما في حد منكم بيسمي دين غير الا واد امام الخطباء مره عليكم غير ذلك حياتكم كلها مرة عليكم غير ذلك ما مرة طيب لكن نناقش حكم قيام الخطيب هل يجوز ان يخطب الخطيب وهو جالس؟ يجوز الحاجه نعم إذا يجوز اذا كان لعذر طيب يلا شيء أشياء أخر لا يجوز من قال مستحب طيب نعم هو قوله قول الجمهور بالمناسبة يعني قال بقول الجمهور القيام للخطبة مستحب عند الجمهور الأحناف والمالكية والحنابلة واجب عند الشافعيه القيام واجب عند شنو عند الشافعية القيام واجب عند الشافعيه واشنو ومستحب عند عند بقية الجمهور وال... والأولى أنه ما جلس النبي سلم أصلا في حضبة اللي. جلس في صلوات لكن ما جلس في خطبه الأولى الحرص على القيام نعم الراجح القيام الراجح نعم ابن عمر يقول كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون الان هذا قول من ابن عمر طيب الجلوس بين الخطبتين الجلوس بين الخطبتين هل ممكن يفصل بين الخطبتين هو واقف يخطب الخطبه الاولى ويقول الخطبه الاولى انتهت وهو واقف ثم يبدأ ثانيا يقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه في الخطبه الثانيه هذا يجوز عند الجمهور ولا يجوز عند الشافعيه يعني الشافعيه يقولون القيام واجب والجلوس بين خبتين اجنوبي واجب والجمهور يقولون القيام مستحب والجلوس بين خطبتين اجنوبي ايضا مستحب واضح اقرا الحديث الذي بعده الحديث الرابع والثلاثون بعد الماء نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوتا طيب هذا الحديث فيه فائدة عظيمة عظيمة جدا وهي الاهتمام والتركيز يوم الجمعة يعني يراد من هذا الحديث ان يركز الانسان يوم الجمعه وخاصه في خطبه لذلك قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت فقد لغوت واللغو هو الكلام الذي لا فائده فيه الكلام الذي لا فائدة فيه قال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون واذا مروا باللغو مرجنه كلامه اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه فإذا قلت لأخيك يوم الجمعة وأنتم في المسجد انصر فشنو؟ فقد ضغوت من نغى فلا اجمعته طيب نأخذ أحكام نقول حكم الانصاف يوم الجمعة حكم الانصاف واجب الانصاف واجب طيب نعكس الكلام حكم الكلام في أثناء الخطبه حرام حرام حكم هذا شنو على التحريم طيب هل نعم ما يرد عليك إذا دخل شخص والإمام يحكم قال لك السلام عليكم واترد عليك طيب قال من قال للطفل هكذا أشكت أهام عمل له كذا لم يتكلم أشارب أصبعي يعني. أشارب أصبعي هي. عندك سؤال طيب أسوأ... طيب ها؟ جاوب يجوز؟ يعني لا يدخل في, ال... في الأمر والله هذا الأمر في النفس من... أيوة يا لا يجوز نعم نصر حتى فقط يعني ليس الأمر فقط بال... بالكلام حتى الإشارة يعني معلش حتى ال... حتى الإشارة حتى الحديث عبث الثوم برضو عبث الثوم وبعدين حتى الذي يقول لأخي انصف ماذا يعني يريده يعني يريد به خير و... و... ولا شك أنه يريد به التركيز فالأولى ترك هذه المسألة طيب متى يجوز الكلام في أثناء الخطوة الحديث مباشر يكون مع الإمام حتى الإمام لو أصال كل لو يحقى سلطة. لو عمل كذا افعل ابو سعيد الخضري رجل الله عنه تكلم مع عبد الملك ابن مروان في المنبر يعني هو لو الانسان يتكلم من امام مباشرة في اي موضوع دون... ما في شيء ما, ما في شيء هنا ايوه يا عبد الرحمن نعم ما فيش فيه ها؟ اذا اخطأ الخطيب اذا اخطأ الخطيب وكل يصلح ما في شيء طيب اقرأ الحديث الذي بعده الحديث الخامس والثلاثون بعد الماء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قر edنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة إذا خرج الإمام حاضرة الملائكة يسمعون الذكر هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وجليلة الفائدة الأولى أن الرسول قام من اقتصر يوم الجمعة وقد سبق أن تحدثنا عن شنو عن غص شنو عن غص الجمعة الفائدة الثانية استحباب التبتير ما معنى التبتير أتبكرني. اتبكر امال شوف في حديث سنن أبي ابي داود عظيم عظيم عظيم جدا وهذا الحديث صححه الالباني قال عن رساوله سلام من غسل يوم الجمعه واغتسل غسل انقا واغتسل طهاره وبكر وابتكر بكر اتى المسجد مبكرا وابتكر قصد ذلك ومشى ولم يركب ودنا من الامام فالصط ولم يغب كتب له بكل خطوه اجر سنه صيام نهارها وقيام ليلها هذا حديث عظيم جدا بالمناسبة ولن اعيدكم ذكره وكرر ابن القيم في نادي المعاني ايوه آه. والحديث في سنن ابي داوود طيب يستفاد من هذا الحديث ايضا أن السبقه مقبولة عند الله عز وجل وإن قلت الصدق شنو مقبول وإن شنو وإن قلت أين الدليل البيضة. البيضة البيضة البيضة فمن قال فكأنما قرب شنو دجاجة وقالوا كأنما قرب شنو بيضة شوف من قرب بدنا ناقه يعني هذا يقبل منه ومن قرب بيضة يقبل منه وهذا لكرم الكريم وجود الجواد سبحانه وتعالى عرفتم ويؤخذ من الحديث طيب نناقش في الحديث ويأخذ من الحديث أن في الهدايا أفضل القربات في الهدايا شنو البدنة لأنه جعل علىها شنو البدنة أما في الضحايا فالأولى شنو الكبش. الكبش في الهدي في مكه الاجل شنو البدنه, البدنة. وفي الضحيه وفي الضحيه شنو الكبش طيب اهم نقطه في هذا الحديث من جاء في الساعه والساعه والساعه كيف كيف نقيس ونعرف هذه الساعه الار خمس ساعات مع ان الانسان يذهب الى المسجد يوم الجمعه قبل قبل الجمعه بك بخمسة عقب يعني بعد الفجر مباشره او بعد فجر بقليل لان الجوء الساعة كب معناها تذهب من الساعة كب. سبعة سبعة وخمسة وهذا قول الجمهور بالمناسبة لكن الراجح قول المالكية الجمهور معناه هيكون من الحنابلوة والاحناف وشافعية المالكية قالوا الساعة المعنية بعد الزوال بعد دخول وقت الجمعة تقسمت هذا إلى خمس, أو إلى, خمس إلى خمس أقسام فمن جاء بعد ذلك الأولى فكأنما قرب بدنا ومن جاء أعيد الكلام الساعة المعنية هنا في الحديث عند الجمهور خمس ساعات بالساعات المعروفة الساعه 60 دقيقه هذا قل من ما عندهم لا يعني ساعه تاع يعني عندهم الساعه كيف ما عندهم ساعه لكن ما بنفس الامر يعني لكن بنفس المقدار يعني يعني يقيسوا انا قلت 60 دقيقه عشان الفهم يعني السهم السهم يعني تعريفهم عشان يعرفوا ماذا يقصدون لكن عندهم الساعات نعم تحدث عن أمر بالعاص لما كان مات فأوصى أنهم يجلسون على قبر الساعة بقدر ذبح جذور صحيح وتفرخها وتفرخها صحيح لا يعني الساعة هذا يبقى. يعني كثير ولكن كان بالتقدير عرفت الساعة كان بشني بالتقدير طيب فالساعة عندهم ساعة معناها الساعة المعروفة المعروضة لدى الناس وهذا يعني أن يأتي المسجد بعد الفجر يوم وهذا ليس بصحيح ليه لأنه لبيرد عن الصحابة أنهم فعل هذا إنما الساعة ما قال في المالكية تقسيم الوقت بعد الزوال كوي. إلى صعود الإمام المنبر إلى خمسة أجزاء فالساعة هنا لا تعني ساعة زمنية إنما تعني أجزاء من الشموء من الزمن فمشألا فنتكمل بساعة من أجل الفهم طيب كم الإمام يصعود المنبر الساعة كم هنا 12 إلا إلا الثلث طيب متى يكون الزوال 5 ونص نص وخمس شنو وخمس. الزوال من الظهر الزوال زوال الشمسي من كبير السماء كم يكون عذاب النص عذاب على طول طيب طيب عشان نخليه الفهم متى يفتح المجلس؟ كم بين الزوالي والظهر منازل. المجلس يفتح من الساعة التاسعة في في مجموعه. طيب ممكن الإنسان يأتي من الساعة التاسعة؟ مسافة كله يكون في البدنا ثم نعطي مسافة نقول هذا لمن قدم بقرة ثم نعطي مسافة لكن يجب الضروري أن تكون ساعات ساعات بمعنى عرفت؟ يعني مثلا من الساعة التاسعة لحج الساعة اثناشر كم ساعة ثم ساعات تقصد الى كم؟ الى خمس, خمس عرفت ايوه يعني هنا لانه الناس يصلون الجمعة هنا مبكب أمير بلي كده يعني صلاة الجمعة مع الزوال مباشرة صح؟ نعم بعد كل بعد تزور بعد تزور بقليل المهم الذي أريدكم أن تفهموا من الحديث أن الساعة المعنية هنا ليست ساعة شبه ساعة كاملة كما قال الجمهور إنما شبه جزء من الوقت يعني أنت تحسب منذ منذ حرارة الشمس وحصل أنا الساعة العاشر متنصر ممكن نقوم من الساعة العاشرة لحد الساعة حداشر ونص تقسم هذه إلى خمسة إلى خمسة من جاء في الجزء الأول فكان ما قرب شنو بدنه نعم نعم أشنو الأذان الأول يؤدي من الساعة العاشر هذا جميل جدا الأذان الأول إذا بنقول من الأذان الأول وحتى سعود الإمام المنبر والأذان الثاني نقسم هذا الوقت لكم إلى خمسة أقسام. طيب اقرأ الحديث الذي بعده الحديث السادس والثلاثون بعد الماء عن سلمة ابن الاكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستغل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيئه طيب هنا نقول شيء منه جدا أن متى تصلى الجمعة أو وقت الجمعة متى يبدأ وقت الجمعة؟ قبل الزوال ممكن قبل الزوال. لا تكون عند قول الجمهور لا تكون الجمعة الا بعد الزوال. لقولهم لقول كان يصلي الجمعة حين تمير الشمس. يقصدون بذلك شموع وهذا حديث أنا في البخاري كان من صلى يصلي الجمعة حين تمير شموع الشمس. طيب هذا قول من؟ قول الجمهور الجمهور من؟ المالكية والشافعية والأحناف معناه بقي قول من؟ الحنابلة. قول حنابلة قول الحنابلة يقولون الجمعة ليس بالضروري أن يأتي الزوال إنما بمجرد دخول وقت العيد يعني يمكن أن تصل الجمعة الساعة كم؟ كم صلوا العيد هنا أنتم؟ سبعة سبعة ممكن يعني سبعة صل الجمعة ثمان يصلي الجمعة تسعة صباحا تصلي الجمعة عشر صباحا على قول من حنابلة على قول حنابلة قال كان يصلي الجمعة يعني هذا السيد قال الحنابلة كان عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريعها حين تزول الشمس يعني كان يصلوا ثم يذهبوا إلى جمالهم بعد ذلك الشمس تزول لكن الأولى الجمع بين بين الحديثين ممكن نقول شنو الجمع كيف بين قول الحنابلة ماذا قالت الحنابلة وقت الجمعة عند الحنابلة ما هذا الحديث يتحدث عن شنو عن وقت الجمعة قال نصلي مع رسول الله الجمعة ثم نصلي وليس للحيطان ظل نستظل به وكنا نجمع مع رسول الله إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء فإذا كيف نجمع بين الحادثين نعم شنو ما ما ما أعيده وقت الجمعة وقت الجمعة عند الجمهور بعد الزوال مسؤولينا كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وهذا حديث البخاري حديث أنا كان الرسول يصلي الجمعة حين شنو حين تميل الشمس يعني تميل مع شنو معناها تزول وهنا قال كنا نجمع مرصدا إذا زالت الشمس واضح ألا ما واضح إذا لجمور هذه الحباب اللي يقولون دخول وقت الجمعة بدخول وقت العيد أيوة يا. أيوة بعد الزوال والزوال ماذا معنا يا عمران أنت متابع معنا طيب الزوال لما تأتي الشمس في, في في وتبدأ تزول إلى الغرب قليلاً يسمى هذا وقت شنو؟ وقت الزوال هو وقت الظهري يعني لا يصلى الظهر إلا بعد زوال شنو؟ إلا بعد زوال الشمس عرفتم؟ طيب هلقوا الجمهور ها... ها... قول الحنابلة قول وقت الجمعة يدخل بدخول وقت شنو؟ بدخول وقت العيد يعني ممكن يصلى في أي وقت من الصباح لقولهم أنهم كانوا يجمعون معنا السماء ويرجعون إلى جماله فيريحونها ثم بعد ذلك يأتي شم الظل معناه كانوا يصلون باكرا نقول نريد أن نجمع بين نصو ليلي أيوة عم النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وفعل هذا مرة فعل هذا مرة وفعل هذا مرة يصل الوقت شنو أنا حسب الحضور الفضول أيوة أخير. منفع لها قبل الوقت اجزاء طيب نقول كالاسي طيب هو ما بطل ايو نعم الجمعة الجمعة قبل الوقت طيب الجمع ممكن وهو اولى للقاعدة الأصولية التي تقول الإعمال خير من الإهمال، يعني إعمال الدليل خير من شنو إهمال أحدين. فماذا نقول هنا؟ نقول الحديث المعقد الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الصلاة بعد الزوال. هذا ما داوم عليه، وهذا الأرجح والأثبت. والصلاة قبل الزوال بيته لا يمانع فيه. جائز على الجواز الصلاة قبل الزوال بقليل جائز لأنه حتى هنا يعني يعني قود الحنابلة كان يصلي الجمعة ثم ندم إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني بعد الجمعة يذهب قليل الشمس نو. تزول معناها حتى الدليل للتصلب الحنابلة ليس على إطلاقي من الصباح إنما قبل الزوال بشنو بقليل فنقول من صلى الجمعة قبل الزوال بقليل شنو أجدأت والاولى صلاه شنو الصلاه بعد الزوال وهنا حتى بعد الزوال كنا نجمع اذا زالت الشمس ثم نرجع فركتبع الفيل احيانا بعد الزوال لا ياتي الشمس الظل عرفنا احيانا بعد الزوال لا ياتي الظل ونقول هنا كنا قبل هذا ان الظهر في ايام الحر ماذا نفعل له نؤخره والجمعة مستثناء الجمعة لا تؤخر لا في شتاء ولا في شمس ولا في شمس واضح طيب اقرأ الحديث الأخير لأنه ليس فيه شيء حديث أبي هريرة السابع والثلاثون نعم الحديث السابع بعد الماء نبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف ل ميم تنزيل السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان؟ طيب أولا هذه تستحب صح ما إذا شخص لم يقرأ بها في الإمام لم يقرأ بها في فجر جمع أجزأت ولا ما أجزأت. أجزات هذا الاستحباب وقلنا لماذا نقرأ لماذا نقرأ فيها بهذه الآيات التذكير ببدء الخلق وبمعاد الإنسان ونهايته عرفت؟ طيب بعض العلماء يقطعها هذا عندي خلاف السنة يقرأ جزء من آيات السجد في الرقعة الأولى وجزء من آيات في الرقعة الثانية هذا خلاف شنو خلاف السنة إذا كنا نحفظه الأولى إما أن تقرأ كلها ولكن لا تقرأها بنية ال السنة يعني السنة كاملة كما ورد أيونعم نعم نعم, نعم. طيب الدرسات رجعت الحمد لله الدرسات رجحته نعم رسالة أحكام, أحكام الطهارة والصلاة وكذا كويس؟ هو القول فقط يعني فتوى الشيخ بن باز رحمه الله أفرم مبنى الشيخ بن باز التحرد من مخالفة قول فيه صحابه قد الأقوان ليست فيها صحابه عدا القول الأول قول الجمهور الأربعة أيام بالتحديد، طبعا من لم ينوي ولم يحدث هذا يقصر أبداً، فما فعل ابن عمر وبعض الصحابة لما ذهبوا إلى خراسان يقصرون الصلاة ستة أشهر كل مرة يقول العودة اليوم ويقول الجليل بينه وبين العودة، فالشعبين بعد كان يتحرج من هذه شنو؟ من هذه المسألة؟ والقول ولذلك لو لاحظت في قولي قلت مرجح القول ولكن قلت أقرب الأقوال بعده هو قول من؟ قلت أقرب الأقوال بعد قول من؟ قول الجمهور ولماذا؟ قلت ان فيه شمه؟ فيه صحابه هذا الكلام ما تذكرون؟ يعني بعدما ذكرت الأقوال قلت أصح الأقوال قول آه... ابن تيميا عندي ثم بعدنا قول الجمهور المهم ال ال ال القول بأن هذا قال به صحابة فقط أو ابن عمر بن عباس لا يوجد. خاصا إذا كان الشرع على إطلاقه عرفتك؟ وقد يكون الأخذ بالتحول لي... لصلاة الإنسان وقصرها يعني حتى لا يقصر الإنسان يعني كثيرا ويضيع صلواته وينقصر لكن يعني القول بأن السفر لم يرد فيه تحديد هذا الأولى عنه نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته